نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَاتَّقُوا يَوْمَ وَلَا مِنْهَا شَفَاعَةٌ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 النفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل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 قرون ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يعصون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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يعصون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل مِنْهَا شفاعه وَلَا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُعْصَرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَعْصُرُونَ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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل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 ya bani İsrail, lâzı Kron iğmeti yâlâtî angamtu âleikum ve anni fâzlätkum âl alâlim. Ya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 ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم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 ملقو ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون أنهم. لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم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 الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي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 ولاهم يُعْصَرُونَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ ذَكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي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 الأنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة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 لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجُعُونَ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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 انهم اليه راجعون يا بني اسرائيل <ım Laser> اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 ناس bilbir ve sen sana füsüküm ve tüm tettelin Kitabı. Afla tağinın. Atemrin. Afala تعقلون Atأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب Afala تعقلون Atأمرون الناس بالبر وتنسون Sona anfusunuz ve an tum tettelin Kitab, afa la taqinun, a taemurun nasabil birr ve sona A teamuronun nasabil birri ve sona füsükum ve an tum tethlon alkitab. A falat agilun. A أنتم تتلون الكتاب، أ تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أ تعقلون؟ أتأمرون؟ Nasibil bir ve sen anfasakum ve an tum bir ve Afala تعقلون Atأمرون الناس bilbir وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب Afala تعقلون Atأمرون الناس bilbir وتنسون Sona an füsüküm ve tüm tettelün Kitabı. Afla tağınun. Atemrün insanı bilbir ve sona أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيم الصلاة وآت الزكاة وركع مع الراكعين.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 Rek�isen ablatt板ları еёalesi ile destekleyin kendiliğini Ve erkezi ile destekleyin kendilerine erkeğinizi Erkezi ve erkezi soϊůn Bu her şey incidentel Orajirlerinde Ellerin neşel Orası ve tutum tettlün al Kitabı, afa la taqinon ve aqimü salat ve aatü zekat ve arkâum al أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنزلون وأنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وَأَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 سَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ve aqimü salat ve aatü zekat ve rka'u m al raqeen. a teamurun nas bil bir ve ve la telbes al hakkı bil ba'tili ve tektem al hakkı ve an tum ta'lemun ve atimü salat ve atü zekat تتلون <تأمرون> الكتاب <تأمرون> <تأمرون> أفلا تعقلون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون <تأمرون> ناس بالبر وَتَسُونَ أَفُسَكُمْ وَأَن تُمْتَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ba'til تعلمون tektem al hakkı ve واركعوا مع الراكعين ve الناس بالبر وتنسون ve aat تُمْ تتلون الكتاب أفلا تعقلون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما Azaltımcı olanlara ne olur? Allah, kimsenin Allah'ın izni olmadan bir şey yapmasına izin vermez. Allah, kimsenin Allah'ın Azaltımcıdırlar. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Azaltum, mücaddi, kılıma, məgəm ve la tekonu, avul kaferin bhi, ve aminu bima. Azaltum, mücaddi, kılıma, məgəm ve Azaltı, muddi, kallıma, məgkum, ve la tekonu, awal kafirin beh, ve aminu bıma. Azaltı, muddi, kallıma, زلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به وامنوا بما ان زلتم مصدقا لما معكم زلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به وامنوا بما ان زلتم مصدقا لما معكم ولا اَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا نزلتم صادقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كَافِرٍ بِهِ وَلَا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياه يفتقو ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تكونون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 أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تكونوا أول كافر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلَ وَإِيَّا يَفْتَقُونَ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلَ وَإِيَّا يَفْتَقُونَ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 وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافر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 جئلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقوا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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وآمنوا بما أنظروا نزلتم صادقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كافرين بِهِ وَلَا تشتروا بأيات ثمنًا قليلًا وإياه فتقوون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 وأنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 ve aitimü salat ve aatü zekat ve rkaum al raqiyin. Atemrün nas bil bir ve suna füsükum ve an إسرائيل ذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل ذكروا نعمة التي أنعمت عليكم بعهدي يا بني بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني <سؤال>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 بني إسرائيل ذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل ذكروا نعمة التي عليكم بعهدي يا بني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 وأوفوا بعهدي ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياه يفرهبون وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياه يفرهبون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 وأوفوا بعهدي ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ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 وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياه يفرهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قُلْنَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ فمن تبع فَلَا فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا مَا يأتينكم مني هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم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 فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا يحزنون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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا يحزنون قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فما تبع هداي فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وايا يفرهبوا قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 اَمْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِي وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا فَارْهَبُونَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا مَا يَأْتِيَنَّكُم من هدا فما تبعهدا ي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أيك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل لذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي. أوف بعهدكم وإياي فرهبون قلنا اهبطوا منها جميعا فإن يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وايا يفرحبون قلنا اهبطوا منها جميعا فان ما ياتينكم من هدى فما تبعه داية فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب إنارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياهم فارهبو قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّا يَفَرْهَبُونَ قُلْنَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هدى فما تبعه فَلَا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك إِكْأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوفوا بعهديكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا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 ve aqimü salat ve aatü zekat ve rka'u m al raqeen. Atemrün nas bil bir ve suna واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 قل نهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يفرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وايا يفرحبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اولى كافر به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 ve aitimü salat ve aatü zekat ve rkaum al raqiyin. Atemrün nas bil bir ve tesûn âfusukum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 قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فما تبع فَلَا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياه يفرهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّدَرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 نفس شيء أو ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم قلنه بطو منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ve aqimü salat ve aatü zekat ve arkâum al raqîn. a teâmurun nas bil bir ve tesûn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 قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يفرحبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فما تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياه يفرهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراقيين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّدَرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قل نهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أَمْنَعْتَ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 ve aqimü salat ve aatü zekat ve arkâum al raqîn. a teâmurun nas bil الكتاب ve sâna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 نفس شيء ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر قلناهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراقيين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون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 قلناهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم من هدى، فما تبع فَلَا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ a te'mr تَتْلُونَ n أَفَلَا bil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 قل نهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم من هدى، فما تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 وَإِذْنَجَّينَكُمْ مِنْ آالِفِ العوونَاسُمونَكُمْ سُ العذاَابِ يُذَب وَإِذْنَ الجَّينَاكُمْ مِنْ آلِفِعَونَاسُمُونَكُمْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يُذَب وَإِذْنَ العذاب يذب واذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سو العذاب يذب واذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سو العذاب يذب وَإِذنَ الجَّينَاكُمْ مِنْ آالِفِ العوونَاسُ مونَكُم سُ العذاَابِ يُذَب وَإِذْنَ الجَّينَاكُمْ مِنْ آالِفِ العوونَاسُمونُونَكُمْ سُ العذاَابِ يُذَب وإذ نجيناكم من آل العذاب يذب واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سو العذاب يذب واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سو العذاب يذب واذا نجيناكم من ألف فرعون يسومونكم سوء العذاب يذهب وإذن جئناكم من ألف فرعون يسومونكم سوء العذاب يذهب وإذن جئناكم من فرعون يسومونكم سوء العذاب يذهب وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَإِذْنَ وَإِذْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ مِنْ آل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 وَإِذْنَ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذب وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُذَبِّ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه وَلَا يقبل مِنْهَا شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْنًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ